الحق يخرجون الرسول وانياكم يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ان كنتم இலிவா துசி ஊன இலிம் விம்தி அனமு ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء او ويبسطوا اليكم ايديهم والسان تغ بالسو ويبسطوا